وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة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 ولا من منطلق الثقافة الذهنية الباردة الباهتة التي لا تتعامل إلا مع الأقوال فحسب ولا أقدمها هروبا من الواقع بل أقدمها تصحيحا للواقع أقدمها تصحيحا لواقع يفعل فيه الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات ذلك لما ظن كثير من الناس ان الحياة تنتهي بالموت وتناسى هؤلاء او انشغل هؤلاء عن لحظة وساعة سيقف فيها الجميع بين هذا رب الارض والسماء ليقال لكل واحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فأسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إنه ولي ذلك والقادر عليه وقد بدأت من الأمس في الحديث عن العلامات الكبرى للساعة بعدما أطلت النفس شيئا ما في الحديث عن العلامات الصغرى للساعة وربطت ذلك بواقعنا ربطا واضحا بينا العلامات الكبرى التي ذكرها الصادق الذي لا انطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال حذيفة اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر يعني ونحن نتحدث ونتناقش فقال عليه الصلاة والسلام ما تذكرون بتتناقش في ايه بتتكلموا في ايه فقالوا نذكر الساعة يا رسول الله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 ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم هذه العلامات تحدثت بالأمس عن أول العلامات العظام المؤذنة بتغير الأحوال على وجه الأرض في العالم الأرضي ألا وهي خروج الدجال وتوقفنا بالأمس مع هذه الفتنة المرعبة بالفعل مع هذه الفتنة المرعبة فالدجال يجوب الأرض كلها في أربعين ليلة لا يفتتن به إلا الجهلاء لا يفتتن به إلا الجهلاء ولا ينج الله تبارك وتعالى من فتنته إلا أهل التوحيد والإيمان ممن آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرفوا على فقه هذه المرحلة القادمة تعرفوا على فقه هذه المرحلة القادمة المقبلة ممن من القرآن والسنة بعيدا عن التنظير بعيدا عن التنظير الذي لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة شديدة الفتنة حالك بالفعل الدجال فتنه بل اخطر فتنة عرفتها وستعرفها الارض من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها وفي هذه الاثناء سيمكث اربعين يوما كما قال الصادق الذي لا انطق عن الهوى كما في صحيح مسلم حديث النواسي بن سمعان يوم كسنة يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامنا هذه في هذه الاثناء وفي هذه الفتنة الشديدة يرحم الله تبارك وتعالى اهل الايمان في الارض وينجي الله جل وعلا الموحدين الصادقين المتبعين لسيد النبيين صلى الله عليه وسلم فينجي الله هؤلاء الاطهار من فتنة المسيح الدجال بنزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواة النواس بن سمعان الطويلة التي ذكرتها بالأمس وسعود إليها مرة أخرى وأنا أتحدث عن يأجوج ومأجوج بإذن الله جل وعلا يقول عليه الصلاة والسلام فبينما هم كذلك أو فبينما هو كذلك يعني الدجال اسمع إذ بعث الله عز وجل عيسى بن مريم وفي لفظ ينزل عيسى بن مريم ينزل منين من السماء علامة من العلامات الكبرى قال الله عز وجل وهو يرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم قال جل جلاله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه هل تصدقون الله جل جلاله؟ الله جل وعلا يقول في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينة اسمع بل رفعه الله إليه الله أكبر بل رفعه الله إليه وكررها ثالثة برفعه بر الله إليه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال ابن عباس أي قبل موت عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام طيب عم الشيخ الله ماذا تقول إذن في قول الله تبارك وتعالى في حق عيسى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك طيب أكمل الآية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 إلا بقرينة منفصلة أو مستقلة كما قول جماهير المفسرين فقد تذكر لفظة الوفاة ولا يراد بها الموت بل يراد بها الموتة الصغرى يعني النوم خلي بالك من القرآن قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يتوفاكم بالليل المراد بالوفاة في الآت هنا النوم وهو الذي يتوفاكم بالليل، فالمراد بالوفاة هنا النوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، فالنوم موتة صغرى الحمد لله الذي أحيان بعد ما أماتنا وإليه النشور، فلقد ألق الله جل جلاله على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام سنة من النوم. ثم رفعه إليه لينجيه من أولئك الذين تآمروا على قتله وألقى الشبه على يهوذ الإسخريوطي الذي دل اليهود على مكانه فقتلوه ورفع الله جل وعلا عيسى إليه لينزله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة كعلامة من العلامات الكبرى التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ينزل عيسى النبي صلى الله عليه واله وسلم وصف الثوب الذي سينزل به عيسى من السماء يا الله التوب اللي لبسه النبي وصفه المكان اللي حينزل فيه النبي وصفه والله العظيم مكان المكان ده معروفا باسمه يوم النبي قال لا لا لا استنى بتقوله بقولك المكان اللي النبي صلى الله عليه واله وسلم وصفه وحدده لنزول عيسى لم يكن معروفا بهذا الاسم على عهد المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم وغيره من حديث النواس بن سمعان الطويل اسمع خلي بالك يا الله يا الله اللهم صل على محمد يا الله قال ينزل عيسى بن مريم بين مهرودتيني يعني ايه مهرودتيني وفي رواية اخرى في غير الصحيح بين ثوبين ممصرين بين مهرودتين يعني ثوبين يميل لونهما الى اللون الاصفر الخفيف اللي احنا بنسميه البيج يا الله التوب لون التوب اللي حينزل بعيسى من السماء النبي وصفه ينزل عيسى بن مريم بين مهرودتين أي بين ثوبين ممصرين يميل لونهما إلى اللون الأصفر الخفيف واضعا كفيه على أجنحة ملكين يا رب صلي وسلم على المصطفى الصادق يا الله يا الله ينزل عيسى بن مريم بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا تأطأ رأسه قطر يعني نزل منه ماء إذا طأطأ أي عيسى رأسه قطر وإذا رفع رأسه تحضر منه جمان كاللؤلؤ تحضر منه جمان كاللؤلؤ ينزل بين ثوبين مهرودتين بين مهرودتين في رواية ثوبين ممصرين واضعا كفيه على أجنحة ملكين طيب ده وصف عيسى ينزل فين صلى الله على الصادق قال عند المنارة البيضاء شرقية دمشق يا الله يا الله ما عليك سمحوني والله القلب بيرتعد والله العظيم القلب بيرتعد ما كانش فيه منارة بيضة على عهد النبي يا اخواننا عليه الصلاة والسلام المنارة البيضة دي اللي في المسجد الدمشق في سوريا ما جدد بناؤها بالحجارة البيضاء إلا سنة سبع واحد وأربعين هجرية. شايف كم بعد كم قرن من من كلام النبي عليه الصلاة والسلام المنارة البيضة موجودة الآن موجودة الآن بالحجارة البيضة مبنية بالحجارة البيضاء صلى الله وسلم وبارك على رسول رب الأرض والسماء. ده وحي اخواننا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى انا قلت لحضرتك قبل كده ما في شيء في الكون سيقع قبل قيام الساعة الا واخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كثير من اخواني بقولوله احنا اطرعبنا مبارح امس احنا لأول مرة بنسمع الكلام ده في مسيح الدجال ما ان سبحان الله كل صالة كل صالة حضرتك بتقول اخر الصلاة بعد التشاهد اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أخ حبيبي بيقول لي سبحان الله لاول مرة استوعب العبارة اللي انا بقولها كل يوم وانا مش عارف معناها واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال بقول لي الاول مرة بنسمع المشكلة ان احنا بعيدنا عن السنة ابتعدنا كثيرا عن الحبيب المصطفى وعن الهدي النبوي عن القرآن والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم لازم نرجع تاني للقرآن وللسنة لنتعرف على فقه المرحلة لا من خلال الجرائد أو المجلات وإنما من خلال كتاب رب الأرض والسماوات وسنة المصطفى عليه أفضل الصلوات وأزك التسليمات عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق مش ممكن ده كلام النبو بقى لا ينطق صاحبه عن الهوى المنارة البيضاء لم تبنى ولم تجدد المنارة البيضاء في المسجد الدمشقي وتبنى بالحجارة البيضاء الا سنة سبعمية واحدة في عاد الحافظ ابن كثير كما قال رحمه الله تعالى وغيره من المؤرخين من المحققين من علماء الاسلام والمسلمين يا الله ينزل عيسى تب تعالى بسرعة معايا كده لرواية تانية في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وركز بأمعاه لأنها تسمع كلام خطير قوي مع ليش شي. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف أنتم كيف أنتم وقد نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم ايه بتقول ايه وإمامكم منكم لا مش فاهمين بصراحة المسألة دي لا وضح كده وبالراحة وضح ذا المسألة خطيرة تاني الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم وقد نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم وإمامكم منكم تبتعلوا نقشوا مع الإمام ده ونتعرف عليه ممكن ناخد الحلقة معلش ونرجع في اخر الحلقة لعيسى بن مريم ونشوف هيعمل ايه وايه الموضوع الدجال موجود في الارض والفتنة حالكة وقد انزل الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام وعرفنا نزل لبس ايه ونزل فين طب هيتوجه بعد كده على فين على بيت المقدس على بيت المقدس في الارض المقدسة المباركة لان الملاحم كلها والفتن كلها ستكون, ستكون في هذه الارض في قلب بلاد الشام يا الله صلى الله وسلم مبارك على من ينطق عن الهوى يتوجه عيسى بن مريم فين الى بيت المقدس لمين للدجال عشان يقتله لا لا استنى شوية قبل ما يوصل للدجال في احداث ثانية خطيرة صلى الله وسلم مبارك على الصادق ايه الموضوع وإما مكم وإما مكم منكم أيه تبخذ رواية في صحيح مسلم في صحيح مسلم خذ هذه الرواية أيها الحبيب من حديث جابر بن عبد الله قال الصادق صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم اميرهم امير من امير هذه الطائفة الظاهرة على الحق الى يوم القيامة فيقول اميرهم تعال، ساعة ما يرى الامير عيسى بن مريم يعرفه فيقول لهم اميرهم فيقول اميرهم تعالى صل لنا أي صل بنا إماما فيقول عيسى بن مريم بعضكم أمراء بعض تكرمة الله لهذه الأمة أي لأمة محمد يا الله يا الله الأمير لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول عيسى بن مريم لا بعضكم امراء بعض تكرمة الله لهذه الأمة اي كرامة من الله جل وعلا لامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله اكبر خلي حضرتك الوقت أنا قلت الويتين خلي بالك لان هناك ايضا من ينكر من ينكر احاديث نزول عيسى وأحاديث هذا الأمير الذي سأتحدث عنه الرواية في البخارية ومسلم رواية أبي هريرة وهذه رواية جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في صحيح مسلم فيقول أميرهم تعالى صل لنا فيقول عيسى بن مريم لا عيسى بن مريم لا بعضكم أمراء بعض تكرمة الله لهذه الأمة من ده؟ من هذا الإمام؟ ومن هذا الأمير اسمع روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله السنة لا يضرب بعضها بعض حاشا لله حق يخرج من مشكات واحدة روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول أميرهم المهدي إيه المهدي فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا فيقول عيسى لا ويدفع هذا الإمام في كتفه ويقول تقدم صلي فلك أقيمت بعضكم أمراء بعض تكرمة الله لهذه الأمة المهدي من المهدي هذا وإقصته إحكيته طيب قبل ما تكلم عنه أقول هناك من تبع العلامة ابن خلدون رحمه الله في قوله ولم يسلم من أحاديث المهدي إلا القليل بل الأقل هكذا قال العلامة ابن خلدون رحمه الله وأنا أقول حتى ولو أخذنا بقول العلامة ابن خلدون ولم يسلم من أحاديث المهدي إلا القليل بل الأقل أقول حتى لو أخذنا بهذه الكلمات ولم يثبت لنا إلا حديث واحد صحيح لوجب علينا أن نقبله وإلا لرددنا على الله أمره كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ومن نهاكم عنه فانتهوا كما قال امام اهل السنة الامام احمد بن حنبل قال لو رددنا حديثا صحا عن رسول الله لرددنا على الله أمره وما آتاكم الرسول فخذوه تبع العلامة ابن خلدون الامام محمد عبده رحمه الله والامام الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تبع ابن خلدون في ذلك وأنا أقول قالوا أحاديث المهدي أحاديث أحد أحاديث أحد معلش اسمحوا لي يعني تأصي العلم لابد منه ويعني حتى يعني لو لو ما استوعبه بعض أحبابنا وأخواتنا لكن لابد من هذا التأصيل العلمي لنقف على المسائل بوضوح كامل قالوا أحاديث المهدي أحاديث أحد طيب الامر الثاني قالوا لم تثبت احاديث المهدي في الصحيحين في الصحيح البخاري ومسلم طيب الشبه الاولى بسرعة وهرجع تاني على طول الشبه الاولى ان احاديث المهدي احاديث احد واحاديث الأحد لا يؤخذ بها في مسائل الاعتقاد بل قد يؤخذ بها في مسائل الاحكام العملية هذا كلام خطر جدا لم يعرف سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لم يقل بذلك احد من سلفنا على الاطلاق وإنما هذا أمر عند المتأخرين لم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم يقول للآخر إذا نقل إلي حديثا عن رسول الله يقول له لا لا لا أنا لا أقبل خبرك هذا لأن خبرك خبر أحد خبر واحد هيا ارجع هاتل معك مجموعة من الصحابة ليشهدوا جميعا أن الرسول قال ذلك لم يحدث هذا على الإطلاق أبدا لن يقل أحد من سلفنا الصالح بأنه يجب ألا نقبل إلا الحديث المتواتر عن رسول الله. طب إيه الأول الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره. لا تاني, تاني بالراحة شوي. حاضر. الحديث المتواتر؟ هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواتؤهم على الكذب. من اول السندي الى اخره والاحاد ما سوى المتواتر فلم يقل احد من السلف اذا ذهب صحابي لصحابي اخر وقال له الرسول قال كذا يقول له لا لا انا لا اقبل خبرك لانه خبر واحد خبر احد اذهب فأتني بمجموعة من الصحابة ليشهدوا معك بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لقد تغيرت القبلة بخبر واحد, خبر واحد. والحديث في بخاري وغير وغيره حديث الله بن عمر بينما الناس صلون في قباء إذ جاءهم رجل وهم متجهون إلى الشام قال ألا إن الله قد أنزل قرآنا على رسوله الليلة وأمره بالتوجه إلى الكعبة ألا فتوجهوا إلى الكعبة فاستدار الصحابة جميعا إلى الكعبة ولم يقول لا لا نطمئن ده خبر, خبر أحد خبر واحد ممكن واحد يقول لي استنى عم الشيخ ده خبر يعني يخصي حكما عمليا أقول أعوذ بالله هم ما فعلوا ذلك إلا وهم يعتقدون في صحة خبر الواحد ابتداءا ثم ثم ألا تعلم أيها الحبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث دعاة ورسلا له الى الافاق الى الافاق الارض الى البلاد والى الحكام والملوك ولم نسمع على الاطلاق ان واحدا من هؤلاء رد هذا الرسول او هذا الداعية بدعوى ان خبره خبر احد واخذوا بكل ما نقل اليهم عن هذا الرسول من قبل رسول الله سواء في مسائل الاحكام العملية او في مسائل الاحكام الاعتقادية ارسل أبا عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران وأرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن وأرسل مصعب بن عبير إلى أهل المدينة وأرسل دحية الكلبي إلى حاكم بصر إلى غير ذلك لم يثبت على الإطلاق أن هؤلاء ردوا خبر الواحد أو خبر الأحاد فهذه دعوة لا ينبغي أبدا أن نقف أمامها طويلة ما دامت قد ثبتت صحة الخبر هو تشرط الشرط ما دامت قد ثبتت صحة الخبر عن رسول الله اشترط لك ذلك الخبر صحيح ولا لا طب كيف يصحح الخبر ارجع الى قواعد الجهابذة النقاد والصيارفة الاثبات الاعلام من علماء الحديث مش بالعقل بقى لا تحكم على صحة الخبر بعقلك وإلا كما ذكرت بالامس لضاع الدين وإلا فأي دين سيقبل هل الذي يقره ويقبله عقلك أم الذي يقره ويقبله عقلي أنا ورضي الله عن عليه لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه لكن فيه قواعد وضعها علماء الحديث ارجع إليها لتتعرف على صحة الخبر وتنبر معي قول الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فلم يأمر الله تبارك وتعالى بالتبين من خبر المؤمن الثقة أبدا وإنما أمر بالتبين من خبر الفاسق فقط وإلا لو كان خبر المؤمن الثقة يحتاج إلى تثبت وتبين لما حدد الله تبارك وتعالى الفاسق وأمر بالتبين بخبر أو في قبره وإنما لجعل التبين مطلقا فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم خبر فتبينوا وإنما قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دل ذلك على أن خبر الثقة لا ينبغي ان يتبين منه او ان نرده لانه خبر واحد او لانه خبر احد هذا باختصار شديد في المسألة دي عشان الشبهة تزول الله جل وعلا مسألة تانية ما ثبتتش في البخاري مسلم لقد ذكرت لحضراتكم الان حديثين الاول في صحيح البخاري من حديث ابي ريرة والثاني في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله طيب الاحديث لم تصرح باسمه السنة تكمل بعضها بعض وإلا فقد قال الامام البخاري نفسه رحمه الله تعالى قال في صحيحه لم أخرج في هذا الكتاب إلا الصحيح وما صح عندي أكثر مش كل السنة مدونا في الصحيحين يا إخوانا. لم تدون كل السنة الصحيحة في البخاري ومسلم لا ده في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داوود ومسند البزار ودواوين السنة كثيرة دواوين السنة كثيرة مليئة بآلاف بل بعشرات الآلاف من الأحاديث الصحيحة ليس معنى أن الحديث ليس في البخاري ومسلم أنه ليس صحيحة وإنما ينبغي أن نبحث عنه وأن ندقق في صحته من ناحية السند ومن ناحية المتني فإن صح الحديث وجب علينا أن نأخذ به وإن لم يكن الحديث في البخاري ومسلم لأن السنة كلها لم تدون بكاملها في صحيح البخاري ومسلم أرجو الحق سبحانه وتعالى أن كنا قد وفقت في تبيين يعني هذه المسألة حتى للتبس الأمر على بعض أحبابي وإخواني وأخواتي أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا ارجع معاه تعاني بسرعة بقى إلى هذا الأمير أو إلى هذا الإمام المهدي روى الحارث ابن أبي أسامة في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال, أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا فيدفعه عيسى بين كتفيه ويقول تقدم فلك اقيمت يعني الصلاة بعضكم امراء بعض تكرمة الله لهذه الامة في رواية في سنن ابي داود بسند صحيح من حديث عبدالله مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة وفي لفظ لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل مني رجل مني يواطئ اسمه اسمي يعني اسم محمد واسم أبيه اسم أبي يعني محمد ابن عبد الله وفي رواية في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المهدي من عترتي من ولد فاطمة المهدي من عترتي من ولد فاطمة بل وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي راه أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال المهدي منا أهل البيت المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة يصلحه الله في ليلة الله أكبر يهيئه الله تبارك وتعالى ليقود الأمة كلها في هذه الفتن الحالكة لأن خلافة راشدة على منهاج النبوة سوف تعود حتما للأرض بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى مش بقولك ما أش ولا تقنط مش بالهوى ولا بالأحلام الوردية وإنما بالأدلة القرآنية والنبوية اسمع ماذا قال سيد البشرية والحديث رواه أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها خلاص رفعت النبوة يمنى الحكم بعد النبوة بأشكلها ايه مراحل الحكم وصفها ايه اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة راشدة في عهد الخلفاء بقى رضوان الله عليه فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها اسمع ثم تكون خلافة على منهاج النبوة الله حاجة كده تملأ القلب بالسكينة والطمئنين ورضو بس بالتوكل مش بالتواكل يلا نم بقى وإيه وإن يعني نم في الخط وخل... لا إطلاقا الذي بشرنا بهذا هو الصادق الذي بذل وقته وروحه ودمه لنصرة دين الله جل وعلا يعني أو تفهم الأحاديث فهما مقلوبا على غير مراد رسول الله إن احنا نتوكل على الله نقول بقى خلاص ما فيش إيمان ولا عمل ولا جهد ولا جهاد ولا بقى إطلاقا اطلاقا هذا فهم خاطئ مقلوب وإلا فالذي بشرنا بهذا هو الصادق الذي قال له ربه قم فأنذر فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل جلاله لابد من الفهم الدقيق والوعي العميق لمراد الله ومراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا قال رسول الله وكلامنا هو كل كله كلام النبي أصل ما ينفعش تتكلم في الأمور دي بكلام من عندك ما ينفعش تقول رأيك كذا ده كلام قرآن وسنة لاني انت الان بتتكلم عن غيب بتتكلم عن غيب اطلع الله عليه رسوله بنص القرآن سألوا واحد يقول لك لا يعمل غيب لا اعلمه نعم الغيب لا, لا الا الله قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد الا من ارتضى من الرسول إلا من ارتضى من الرسول وقد بينت لكم أن المصطفى وقف على المنبر فحدث الصحابة بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة يقول حذيفة فأعلمنا أحفظنا أي لما قاله الصادق صلى الله عليه وآله وسلم اسمع ماذا قال الحديث روى الطبراني والترمذي والبزار وابن حبان وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي سعيل الخدري رضي الله عنه قال لتم لأن الأرض جورا وظلمة يا سلام أظن مفيش مكان الآن خالي لتم لأن الأرض جورا وظلمة فإذا ملأت جورا وظلمة بعث الله رجلا مني اسمه اسمي محمد واسم أبيه اسم أبي ابن عبد الله فيملأ الارض قصطا وعدلا كما ملئت الارض جورا وظلمة فلا تمسك السماء شيئا من قطرها ولا تمسك الارض شيئا من نباتها فيمكث فيكم سبعا او ثمانيا فان اكثر فتسعة يبقى المهدي محمد ابن عبد الله من نسل الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله العلوي الحسني الفاطمي من قريش من نسل فاطمة بنت رسول الله يصلحه الله في ليلة يهيئه الله في ليلة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان ربي العظيم قال الحافظ ابن كثير في زمانه تكون الزروع كثيرة والثمار غزيرة والدين قائم والسلطان قاهر والعدو راغم والخير في زمنه دائم يظهر فين في مكة يبايع عند الكعبة وهو كاره ايه الكلام الخطير ده تم فيه كثير من الناس خرج وادعى انه المهدي آه. من اجل ذلك اخبرنا الحبيب النبي بعلامة النبوية واضحة اذا ظهرت العلامة علم المؤمنون في الارض ان الذي خرج في بيت الله الحرام هو المهدي يا رب سلم النبي قال كذا قال العلامة دي اهه العلامة دي خلي بالك. روى البخاري ومسلم من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في منامه نبي نايم في ليلى من الليالي عند سيد عيشة اتحرك وفيه ألأ وفيه استقاظ فيه عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في منامه فقالت يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تفعله صنعت شيئا لم تكن تفعله اسمع النبي قال ايه قال عليه الصلاة والسلام العجبو الله ده كان النبي نايم وراءه رأى ما سيقصه علينا الآن ماذا رأى؟ قال العجب أن ناسا من أمتي يؤمن البيت الحرام يؤمن يعني يتجهون ويقصدون البيت الحرام يؤمن البيت الحرام لرجل عائذ بالبيت لرجل عائذ بالبيت أي لجأ إلى بيت الله الحرام لرجل عائذ بالبيت اسمع حتى إذا كانوا ببيداء من الارض أو بالبيداء يعني بالصحراء خسف بهم هي دي العلامة حتى اذا كانوا بالبيداء اي بالصحراء خشف بهم قالت عائشة يا رسول الله فان الطريق اجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم كل يبعث على نيته اللي كان خارج مع هذا الجيش عشان يقتل المهدي قرج واللي كان خارج لمصلحه مات وسيبعث على نيته واللي كان خارج لطاعة مات وسيبعث على نيته يبعثون على نيتهم في روافة صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعوذ قوم من أمتي بالبيت ليست لهم عده ولا عدد ولا منع فيخرج إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يدل أو يخبر عنهم يا الله ده كلام خطير كلام فعل رعب صلى الله وسلم وبرك على الصادق الذي لا ينطقى النبي بوصف المسائل بغيث الدقة وغيث الوضوح يبقى أول ما يطلع طيب ما فيك ترطلع آه لكن تعرف ان ده المهد ازاي أول ما يظهر اسم المهد ووكلة الأنباء تشتغل يخرج الى المهدي جيش من المسلمين ليه لقتله وللقضاء عليه فينصر الله المهدي نصرا قدريا لا كسب فيه لاحد ينصر الله المهدي فيخصف الله بهذا الجيش الارض فلا يبقى الا الشريد قلة قليلة سبحان الله فيعلم أهل الأرض في الأرض أن هذا الذي خرج هنالك هو المهدي سبحان الله أمور كلها بتتغير وفي أوقات الله عز وجل يهيئ الكون ويدبر الأمر الكون كونه والملك ملكه سبحانه وتعالى وينصر الله عز وجل المهدي والموحدين معه الذين سينطلقون لمبايعته من أنحاء الأرض سينصر الله المهدي والموحدين معه في كل أنحاء الأرض نصرا مؤزرا بفضل منه تبارك وتعالى خلي بالك من الكلام اللي جاي ده وشوف النبي عليه الصلاة بيوصف المسائل بهذا الوضوح روى الإمام مسلم من حديث نافع ابن عتبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تغزون فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحها الله يبقى الملاحم المعارك الاخيرة دي قبل الدجال طب ثم تغزون الروم فيفتحها الله بعد كده الدجال مباشرة أي ولا الدجال ان وجد عيسى وجد علامات كبرى علامات كبرى والعلامات كما ذكرت في حلقة أمس كما قال الرسول في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط مسلم الأمارات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضه إيه قضية ثم تغزون الروم دي ما أنا ذكرتها في أول حلقة حلقة المقدمة يسمع كده معايا الحديث تاني حديث راه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق يا رب صلى على الصادق يا الله الأعماق قلب بلاد الشام أسأل الله ننجيب بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم واتفقنا أن الروم هم الأوروبيون والأمريكيون فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش في لفظ من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ حتى إذا تصفوا للقتال قالت الروم للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم الله إيه سبوا منا نقاتلهم دي قال أن هناك كما قال الحفظ من من أهل الروم من الأوروبيين والأمريكيين من يسلم والأن بفضل الله ملايين ملايين من يسلم وسينضم إلى صفوف المسلمين والموحدين بفضل الله جل وعلا فيقول الروب للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا اسمع شوف الوصف النبوي العجيب قال عليه الصلاة والسلام فيتقاتلون أو فيقاتلونهم لفظ مسلم فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا دول ارتد بنص وقتنا في صحيح مسلم حولا دلوقتي فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث أي الأخير لا يفتنون أبدا ودول اللي ربنا هاجع الفتح القسطنطيني على قديم بنص الحديث كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق أي من أولئك الذين أسلموا لله تبارك وتعالى وانضموا لصفوف الموحدين حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فيفتحها الله عليهم بلا قتال وإنما بالتهليل والتكبير يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فأسقط جانبها الذي في البحر ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فأسقط جانبها الذي في البر ثم يقولون في الثالثة فتفتح عليهم فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ سمعوا بالصريخ لقد خلفهم الدجال في ذراريهم فينفضون ما في أيديهم ثم يعودون ليروا ماذا وقع من أمر الدجال لا إله إلا الله اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه قال فيقتل ثلث فينهزم ثلث يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا رواية مسلم رواية الله بن مسعود في الصحيح مسلم عن يسير بن جابر عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة ريح حمراء رعب هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيري إلا يعني صوت عالم حد السمع بس من الكلام من علو الصوت إلا يا عبد الله ابن مسعود يا عبد الله ابن مسعود جاءت الساعة جاءت الساعة فكان عبد الله بن مسعود متكئا فجلس قال لا شايف العلم والعلماء قال لا إنها لن تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة إنها يعني الساعة لن تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال عبدالله بن مسعود أشار بيده نحو الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم تعني قال نعم قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة التلت الأول التلت الأول في الرواية ذكرتها آنفا في صحيح مسلم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة قال فاشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة قال فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء أي المسلمون والروم كل غير غالب وتفنى الشرطة حتى إذا كان اليوم الثاني يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فاذا كان اليوم الثالث يشترط المسلمون شرطة للموت شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة حتى إذا كان اليوم الرابع نهد أي نهض وتقدم إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة أو الدائرة على الروم الله أكبر فيقتتلون مقتلة شوف النبي بوصفه بقول لم يرى مثلها لم يرى مثله دي الملحمة الكبرى في التاريخ كله فيقتتلون مقتلة لم يرى مثلها حتى إن الطائرة يمر بجنابتهم، فما يخلفهم حتى يخر ميته فتعاد بن الأب الواحد عيل كملة أو قبيل كملة فتعاد بن الأب الواحد كانوا مئة فلا يبقى منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث نقاسم قال فبينما هم كذلك يعني يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم قال فيرفضون ما في أيديهم أي من الغنائم ويبعثون عشرة فوارس طليعة يعني ليعرفوا الخبر الدجال خرج فعلا ولا لا اسمع النبي بقول ليه قال بأبي هو وأمي وروحي والذي نفسي بيده إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا تقعن الهوى قال هم خير فوارس على ظهر الارض يوم اذ هم خير فوارس على ظهر الارض يوم اذ ارجع ثاني معايا لعيسى ابن مريم وارجو انك تكون استوعبت المسألة عشان تربط الاحداث مع بعضها سبحان الله فيتجهون الى قتال الدجال في رواف صحيح مسلم من حديث ابي هريرة قال فبينما هم يصفون الصفوف اي لقتال الدجال اذ اقيمت الصلاة وقد صرحت بعض الروايات بانها صلاة الصبح فنزل عيسى بن مريم تجه عيسى نزل عند المنار البيضاء واقبل نحو بيت المقدس وهؤلاء الأفاضل من أبناء الطائفة المنصورة يعدون الصفوف لقتال الدجال. قال عليه الصلاة ثم تفتحون تغزون الدجال فيفتحه الله. لكن الله تبارك وتعالى يقضي ويقدر أن يكون هلاك الدجال على يد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ارجع معي لرواية النواس بن سمعان قال عليه الصلاة والسلام فينزل عيسى بين مهرودتين. أي ثوبين ممصرين أو معصفرين واضعا كفيه على أجنحة ملكين عند المنارة البيضاء شرقية دمشق إذا تأطى رأسه تحدر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ قال فيتجه نحو بيت المقدس فيجد مسلمين يصلون الصبح كما ذكرت في أول حلقة ويريد أن يتقدم ف. ان يقدمه امام المسلمين او المهدي كما صرحت رواية الحارث بن ابي اسامة في المسند بسند صحيح في يأبى عيسى بن مريم وفي رواية في صحيح مسلم فيأمهم عيسى ولذلك قال بعض العلم فأمكم منكم أي فأمكم بما معكم من كتاب الله وسنة رسول الله لأن عيسى لا ينزل بشرع جديد إنما ينزل بشرع النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام فالإسلام هو دين عيسى ودين محمد ودين جميع الأنبياء والمرسلين لم يبعث الله نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا بالإسلام من أول نوح قال نوح وأمرت أن نكون من المسلمين إبراهيم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 فلما أحس عيسى منهم الكفر قال قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنه مسلمون دين يوسف الإسلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين دين سليمان الإسلام قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعل علي وأتوني مسلمين دين الجن المؤمن الإسلام وأن من المسلمون ومن القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجأنما حطب دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك تعالى اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلام دينا فيتجه نبي الله عيسى مع هؤلاء الاطهار من الموحدين لقتل الدجال فينطلق فيدرك الدجال عند باب لد عند باب لد يا الله والله ما كان فيه ما كان على عهد النبي اسم لد الان لد قرية في فلسطين قريبة من تل ابيب يعرفه اخواننا في فلسطين اصلا نفرجك كربهم مش ممكن ابدا مش ممكن نبي بيسمي اسماء لم تكن على عهده لنعلم يقينا انه لا ينطق عن الهوى قال فيدركه عند باب لد فيقتله فيقتله يا الله يقتل عيسى بن مريم الدجال وفي رواية فاذا رأى الدجال عيسى بن مريم اذا رأى مسيح الضلالة مسيح الهداية عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء فيتبعه عيسى على نبينا عليه صلى الله فيقتله فبينما عيسى يحدث بعض القوم يأتي عيسى ابن مريم قوم نجاهم الله من فتنة الدجال يمسح عيسى على وجوههم ويحدث بدرجاتهم في الجنة وإذ برب العزة تبارك وتعالى يوحي إلى عيسى ابن مريم إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم يعني لا قدرة لأحد على قتالهم فحرز عبادي إلى الطور يا ترى من هؤلاء ما هذه الفتنة الجديدة الأخرى هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لكن أختم الحلقة بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقصطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدفع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد أيها الأفاضل لا بد من الاهتمام بالعلم والعمل لا يجوز لنا أن نتواكل بل يجب علينا أن نعمل والرجولة أن تلقى الله وأنت معتصم بهذا الدين وأن تتكل على غيرك على الإطلاق لا ينبغي أن نفهم أحاديث رسول الله على غير مراده صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالعلم والعمل تجديد التوبة إلى الله جل وعلا تجديد الإيمان تجديد الإيمان لابد من رفع الجهل أنه لن يفتن بالدجال إلا الجهلاء ولن ينجوا من فتنة الدجال بل ومن أي فتنة إلا أهل الإيمان وأهل التوحيد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يا ترى من هؤلاء الذين سيخرجون بعد موت الدجال وهلاك الدجال ليصبحوا فتنة أخرى ينجي الله عز وجل أهل الإيمان من شرها بفضله ثم بفضل دعوة نبي الله عيسى هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعى به أجاب أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام